10 استمع واربط بين المجموعتين ثم لون كما في المثال كرز بطاطا ليمون بصل طماطم تفاح برتقال موز جزر خيار